أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى ثم أما بعد فنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسمين من أسماء الله الحسنى ألا وهما اسم الله الواحد الأحد كنا في اللقاء الماضي فاتذكرنا اسم الله الصمد وذكرنا أن هذين الإسمين اسمه الأحد واسمه الصمد فيهما دلالة عظيمة على كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ولذلك اختصت صورة الإخلاص بهذه الفضائل والمناقب من كونها ثلث القرآن ومن كونها توجب لصاحبها الجنة والأمر الآخر ألا وهو أن صورة الإخلاص كذلك توجب محبة الرحمن اسمه الواحد الأحد تلاحظون أن الإسمين يكاد يكون في نفس المعنى لكن بينهما فرق سوف نوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى أولا ورد اسمه الواحد في القرآن في 22 موضعا مثل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار في سورة الرعد وفي سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وقوله تبارك وتعالى في سورة غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أما اسمه الأحد فلم يرد في القرآن إلا في صورة الإخلاص فقط وكذلك جاء في السنة اسمه الأحد كما تذكرنا في اسمه الصمد في قول الرجل الذي دعا بهذا الدعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم الواحد الأحد ما الفرق علماء اللغة فرقوا بين الإسمين بما يلي أولا قالوا أن الواحد اسم لمفتتح الأعداد إحنا نقول إيه واحد اثنين ثلاثة لكن ما بنقولش أحد اثنان ثلاث إنما الواحد هو مفتتح الأعداد بخلاف الأحد فالأحد بخلاف الواحد في هذا المعنى ثانيا أن أحد في النفي أعم لما نقول ما في الدار أحد إنما لو قلنا ما في الدار واحد ممكن يبقى في اثنين ممكن يبقى في ثلاثة إنما لما نقول ما في الدار أحد يبقى ده أبلغ في النفي مطلقا ثلاثة قالوا لفظ الواحد يمكن جعلوه وصفا لأي شيء أريد فيصح أن تقول رجل واحد ثوب واحد سيارة واحدة أي حاجة بقى تقدر توصف بها إنما لا يوصف هذه الأشياء توصف بأحد يعني فعش تقول رجل أحد سيارة أحد أو ثوب أحد لا يصح وصف ذلك فلذلك فوصفه باسمه الأحد أبلغ أبلغ من اسمه الواحد لكن كلاهما يؤديان إلى معنى أساس ألا وهو وحدانيته سبحانه وتعالى وهو ده اللي حي خلينا نتكلم لما نيجي نشوف حظ المؤمن حنلاقي حظ المؤمن في إثبات اسمه الواحد الأحد حيضر حول معنى التوحيد ابتداء الإمام ابن القيم في كتاب بداعي الفوائد يقول الأحد هو المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية هو المنفرد سبحانه وتعالى أنه الرب فلا رب سواه ولا إله غيره سبحانه وتعالى فهو الأحد فمنفرد بالربوبية والألوهية الأحد ينفي عنه كل شريك فلا شريك له سبحانه وتعالى لأنه أحد والواحد الأحد قال هو الفرد الذي لم يزل وحده فكان الله ولم يكن شيء وسيكون الله عز وجل وليس ثمة شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فلذلك يقول ذلك رب العالمين لما تفنى الخلائق جميعا وتقوم القيامة لمن الملك الآن لله الواحد فهو المتفرد في ذاته وهو المتفرد في صفاته وهو المتفرد في أفعاله وهو المتفرد في ربوبيته وأولوهيته لذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كلام العلماء كله في اسمه الواحد الأحد يدور حول هذا المعنى يقولوا هو المتفرد بكل كمال هو المتفرد بكل جلال هو المتفرد بكل جمال وحمد وحكمة ليس له مثيل ولا نظير ولا مناسب هو سبحانه الأحد الواحد في حياته في قيوميته في علمه قدرته كما تشاء من هذه الأسماء والصفات هو سبحانه وتعالى المتفرد في كل ذلك طيب احنا قلنا طالما هنتكلم في اسمه الواحد واسمه الأحد يبقى احنا بنتكلم في التوحيد وطالما بنتكلم في التوحيد يبقى هنرجع نقول الكلام اللي احنا قلناه تاني ونأكد عليه قلنا هنقسم التوحيد على ثلاثة أقسام أو على قسمين قالنا القسم الأولاني لو أسمناها التقسيم الثلاثية يبقى توحيد ربوبية توحيد ولهية توحيد اسماء وصفات لو اسمناها التقسم الثانية يبقى التوحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب توحيد في المعرفة والإثبات اللي احنا قلنا لهم الربوبية والاسماء والصفات. فهو سبحانه وتعالى إذا وحدته في المعرفة يبقى أنت هتوحده في المعاني الربوبية دي هو الخالق هو الرازق هو الملك المدبر هو المحي سبحانه وتعالى الذي يحيي والذي يميت ولو وحدته في أسماء وصفاته يبقى كل ما تعرفه عنه سبحانه وتعالى هو متفرد في كل ذلك يبقى لما تيجي تقول مثلا ربنا حكيم هو متفرد بالحكمة فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك احنا بنفهم جزء من المعنى وهو ده اللي هو تعبدنا به لكن عشان عقولنا تدرك مدى حكمة الله ما تقدرش وأخدم مالكم من دي أصلا متفرد معنى كلمة أنه هو متفرد في صفاته أنت مثلا متصوره دي معنى عالي أو جليل أوي حنيج في اسمه الأعلى نقول المعنى ده هو الأعلى فأنا متصور أنه هو رحمته سبحانه وتعالى أنه بها سيكون كذا وكذا وكذا من الأمور اللي أنا متصورها لا هو أعلى أعلى مما تتصور طب هو لو غفر لنا أنا متصور يعني أنه لو دلو غفر للذنب الفلاني ده ياه ما فيش بعد كده كرم لا هو أكرم هو أعلى مما تتصور لأنه متفرد أنت اللي أنت فهمه أقل بكتير مش أقل حتى ما ينفعش تدي أرقام ولا ينفع تقول أصلا حاجة انت كل اللي انت متصوره ده شيء اذا كان رحمته جزاءها سبحانه وتعالى مئة جزء فجعل منها جزءا واحدا اللي انت بتشوفه من رحمة الام بولديها ورحمة الناس فيما بينهم امال بقى التسعة وتسعين جزء جزء ايه يعني انت تضرب في تسعة وتسعين فبالتالي هو متفرد في ذلك فلا تستطيع ادراك لا ذاته ولا صفاته طب أنا مش حضرك صفاته طب إزاي آه هو بس فهمك الجز العلماء بسمول المعنى المشترك المعنى المشترك اللي هو إيه يعني فهمك يعني كرم بس لما توصفه, توصفه هو بالكرم انت عليك تقول آه يعني ربنا كريم يعني إذا كان الناس بتكرم بعضيها فتعمل كذا وكذا وكذا ربنا كرمه أعظم من كده بكتير قوي بس انت فاهم يعني كرم وفهم يعني رحمة بس لما توصفه بيها دايما تقيدها بكلمتين تقول كما يليق به كرم كما يليق به رحمة كما يليق به وكذا برضو في صفات جلاله عزته وجبروته وكبرياءه كما يليق به سبحانه وتعالى عشكرا العلماء لما ذكروا هذا الاسم قالوا أنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير لا في ذاته ولا في صفاته فهو الواحد الأحد في ذلك لما ذكر ابن جرير الطبري تفسير سورة الإخلاص قال إيه قال قل هو الله أحد أي قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نسب ربك للمشركين قلنا نزلت هذه الصورة لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك قل لنا ربنا دمين ربك اللي انت بتعضو دمين انسبه لنا أوصفه لنا فأنزل الله قل والله الله أحد فقال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين عن نسب ربك وصفته ومن خلقه الرب الذي سألتموني عنه هو الذي له عبادة كل شيء لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه قال القرطبي نزلت هذه الآية جوابا لأهل الشرك لما قالوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أمن ذهب هو وصبر ما هو عقول البشر كده هو إيه بقى ربك ده من ذهب وأم من نحاس أم من صفر فقال الله ردا عليهم قل هو الله أحد أي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد قال ابن كثير قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد والذين ينسبون إلى الله الولد جاءوا بجريمة نكراء كادت السماوات لعظمها أن تتفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تخر هد إن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا يليق به أن يتخذ ولدا فالكل تحت ملكه وقهره وجميعهم يأتون الرحمن يوم القيامة خاضعين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات إن هنا بمعنى النفع أي ما في السماوات أو كل من في السماوات والأرض سيأتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحساهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فكيف يكون له سبحانه ولد وقد خلق كل شيء بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء إذا هو واحد في ذاته واحد في صفاته سبحانه وتعالى وهو واحد في ربوبيته فهو الواحد لأنه هو الذي خلقك هو الواحد سبحانه وتعالى لم ينازعه في ذلك أحد وهو واحد هو اللي بيرزخك بس ليس معه آخر فأوعى تنسب لغيره صفة من صفاته أوعى تظن أنه فلان اللي ادك الفلوس هو الذي رزخك أوعى تبقى متعلق القلب بغيره سبحانه وتعالى أصله هو الواحد ليس معه شيء فبالتالي اوعى تظن أن في إنسان بيدبر لك أمرك يعني الولد يظن أن والده هو اللي بيدبر له أمره أو بيدير حياته أو الإنسان اللي يبقى فوقيه مرؤوس معين فوقيه رئيس فيظن أنه هو ده اللي في إيده أنه هو يدبر له أشياء كثيرة ليس لمثله شيء سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمرك كله إذا هو واحد في ربوبيته كما هو واحد في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته وهو واحد في ملكه يعني الملك كله مقهور كله مربوب للرب الواحد سبحانه وتعالى فهو أحد واحد في ربوبيته فلا شريك لو في ملكه ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب هو الأحد الفرد سبحانه وتعالى في ذاته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى وكذلك هو واحد في ألوهيته فأوعي يكون ألبك متعلق بغيره وهنا بقى تيجي للمسألة العلماء لما ذكروا مفسدات القلب قالوا خمس حاجات أعلاها وأعظمها وأخطرها التعلق بغير الله خلونا نتكلم كلام واقعي وخلونا نفتش عن مشاكلنا قلوبنا متعلقة بحاجات كثير قلوبنا متعلقة بالدنيا قلوبك متعلق بالفلوس علشان خاطر لو ما كانش ده فانت مش قادر تعمل كذا وكذا وكذا وشايف ان الامور بيزا بالفلوس فقلوبك متعلق بيها وإلا أنت متقطع عليها عشان إيه وفي نفس الوقت ربنا قال وتحبون المال حبا جم قلبك متعلق بابنك ماشي في حب ما فيش مشكلة فيه حب ربنا يقول وتحبون المال يبقى ده غريزة ده موجود بس هو المشكلة إن الحب ده يضغى عليك لغاية ما ياخد حتة من قلبك اللي هي المفروض ما تبقاش لحد إلا ليه فهنا يحصل التعلق بغير الله يبقى هو متعلق بامراته أو هو متعلق بالصحبة دي أو هو متعلق بالجاهدة أو أي شيء من أمور الدنيا اللي قلبه متعلق بيها متعلق بيها تعلق يفسد عليه علاقته بربنا فأنا مش قادر عشان كده بضطر من كتر مشغلتي بأمور الدنيا فأنا مش عارف عبد ربنا صح فهنا قلبك ما بيوحدش الواحد الأحد هنا قلبك ما يعرفش الواحد الأحد كما يليق به عشان كده بتتعلق بغيره عشان كده بيفسد عليك قلبك فلو انت بتؤمن ان هو واحد في ألوهيته يعني واحد في ألوهيته يعني ما ينفعش ان انا ازل لغيره وما ينفعش عحب غيره فما ينفعش الحب اللي هو حب الألوهية الحب اللي يترتب عليه الاقتمار والامتثال لأمره سبحانه وتعالى لما ربنا يؤمن بشيء ده حبيبي حبيب خلبي فلما ربي يؤمن بشيء شوف لما انت تبقى حبيب حد قوي ويطلب منك حاجة. فبالتالي تبقى أنت عايز تعمله أي شيء إن المحبة لمن يحب مطيع الشعر قال كده اللي يحب حد بجد يبقى مطيع ليه فيبقى هو ده لو أنا بحبه بالحب الكافي ده هبقى مش قادر أعيش من غير ما أمتثل لأمره مش قادر أتصور إن أنا دلوقتي مش في المكان اللي ربنا عايزني فيه مش قادرة تصور أن أنا دلوقتي مش في المسجد في وقت الصلاة مش قادرة تصور ان النهاردة الناس صايمة وأنا صايم مش قادرة تصور أن النهاردة أنا ما بس عاش في مرضاتي هي دي معنى واحد في ألوهيته فلا أحب ولا أذل ولا أخضع إلا له سبحانه وتعالى لأنه الواحد الأحد لما قلبك بقى بيتعلق بغيره كلام ابن القيم في الوهاب الصيب وفي غيره يقول إيه؟ ومن أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد يوريك النكد في التعلق بذا فيشتت عليك أمرك ما هو الدنيا كده اللي بيتعلق بالدنيا من كانت الدنيا أهمة شتت الله عليه شامله فتلاقي نفسك حيران وعندك اكتئاب نفسي وعندك مشاكل وبتعمل كل حاجة علشان تسعد ولادك ومراتك وتسعد أهلك وتعمل كذا وانت سعيد ليه ده كله هو ده من أحب أحدا من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بدت تتعذب يعذبك من جنس النعمة اللي انت شغلت بيها عنه قالوا في معنى وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لا أزيد أنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال لئن شكرتم لا طول ما أنت شاكر لله سبحانه وتعالى حيزودك معنى كفرتم يعني ما شكرتوش على نعمته لي فيعذبك إن عذابي لشديد قالوا العذابه الشديد أن يعذبك بجنس النعمة التي شغلت بها عنه يعني هو كان شايف إن هو لما ستجاوز فلانا دي إن دي سكن وإن هي دي بقى حتبقى عفاف وإن دي حتبقى كذا وكذا البيوت تخرب ليه؟ لأنه بدأ قلبه يتعلق غلط فلما بدأ قلبه يتعلق غلط يعذبه بيه تبقى مشاكل وضنك وطلقات وي وي وي ومش مرتاح طب ما كانت هي سر سعدته وكان شايف إن هي تبقى أفضل وحدة وكان وكان وكان ايه اللي حصل شغل القلب عن شكر المنعم فعذب بجنس النعمة التي شغل بها ادي معنى واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى قد جاء في السنة الصحيحة في كثير من أذكار اليوم والليلة والمناسبات الحص على الأذكار التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له ومن أفضل ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي صحابه الشيخ الألباني خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وجاء الحث على ترداد كلمة التوحيد في ضبر الصلوات في أذكار الصباح والمساء في الانتباه من النوم عند دخول السوق لتجديد هذا المعنى دائما هو واحد هو هتنشغل هتخش السوق هتنشغل هتعود عايز ده وعايز ده وعايز ده في عينك هتخد الدنيا هتشد عينيك فبيقولك ما تنسنيش أنا الواحد الأحد أنت في كل مكان هتلاقي نفسك بتتشد ما هو هي دي شغلة إبليس أنت وظيفتك الأساسية ان أنت تعمل إيه إن أنت تقيم له التوحيد، لكن وظيفة إبليس أنه يلبس عليك أمر توحيدك ده لربك ويدخل عليك أشياء تفسد عليك حالك معه سبحانه وتعالى الاسم اسم الله الواحد اقترن باسمه القهار في أكثر من آية يعني الواحد, القهار الواحد القهار قلنا في سورة الرعد قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار لمن الملك اليوم في سورة الغافر لله الواحد القهار في سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لماذا اشمعنا الواحد ييجي مع القهار دايما قالوا انه لما ذكرنا القهار اسمه مبالغة للقاهر وهو الذي خضع له كل شيء وذل لعظمته وجبروته وقوته كل شيء لا يخرج شيء ولا حي عن قدرته وتدبيره وقهر كل الخلق سبحانه وتعالى بالموت وهذا يفسر شيئا من سر اقتران اسمه الواحد باسمه القهار إزاي؟ حيث إن من مجيبات اسمه الواحد ونحن نستعيلين الواحد في ربوبيته واحد في ملكه واحد في أسمائه واحد في ألوهيته أن يكون قاهرا قهارا غالبا لكل شيء هو الواحد فهو الذي يقهر كل من عداه سبحانه وتعالى يبقى فهمتوا ليه واحد قهار لأنها من مستلزماتها طالما هو الواحد يبقى هو الغالب الذي لا يغلب فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما من داب إلا هو سبحانه آخذ بناصيتها ماض فيها حكمه عدل فيها قضاء إن ربي على صراط مستقيم الشيخ السعدي يقول ووحدته تعالى وقهره متلازمان كن واحد وكونوا قهار الاثنين متلازمان فالواحد لا يكون إلا قهار والقهار لا يكون إلا واحد والقهار الناس كلها في الأخير خالص هو ليه هو الواحد هو يبقى طالما قهار يبقى واحد وطالما هو الواحد يعني هو الأعلى هو الغالب يبقى قاهر لكل من سواه يبقى يستلزم قاهره فالواحد لا يكون إلا قهارة والقهار لا يكون إلا واحدة وذلك ينفي الشرك من كل وجه ينفي الشرك يعني ليس له شريك ولا مثيل سبحانه وتعالى أما اسمه الأحد قلنا فلم يرد إلا مقترنا باسمه الصمد لما عدنا نتكلم عن الارتباط ده قلنا الصمد فاكرين قلنا حكتين أساسيتين في جميع صفات الكمالات سبحانه وتعالى وصمد أي الذي تقصده قلوب ويقصده الخلق في قضاء حوائجهم هو سبحانه وتعالى فإيه الاقتران بين اسمه الصمد وبين اسمه الأحد قالوا اقتران اسمه سبحانه الصمد باسمه سبحانه الأحد لأن من معاني الأحد أنه الكامل المطلق والصمد نفس نفس المعنى فعشان كده الاثنين مقترنين ببعض الكامل المطلق المتفرد في ذاته وأسمائه وصفاته ولا يصدق اسم الصمد إلا على هذه إلا على من هذه صفاته منفعش يتقال هذا صمد إلا لمن له الكمال كله المتفرد في كماله يبقى الأحد بيعني اسمه الصمد والصمد يعني اسمه الأحد الاتنين مقترنين في المعنى ده اللي هو الوحدانية في الكمالات كمال كل ما يخطر ببالك من من شيء فالله بخلاف ذلك والله أعظم من ذلك والله له الكمال المطلق طيب أنا بقى عشان أعبد ربنا سبحانه وتعالى باسمه الواحد الأحد إيه المطلوب مني دايما نختم الدرس بإيه حظ المؤمن من اسمه الواحد الأحد أول شيء إنك توحده حق التوحيد وهنا أنا محتاج أقول لكم على بعض الأشياء الخاصة بفضائل ذلك يعني أعظم أثر أننا نوحد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا أول شيء اعرف أن التوحيد أشرف الأعمال أشرف من كل ما يخطر بالك من أمور من عبادات بل كل هذه العبادات التي أنت تعبد الله بها هي تؤول في النهاية إلى التوحيد. تصلّي له واحدة. تفعل أي فعل له واحدة. الإخلاص اللي هو ركن العمل الصالح لا يقوم إلا بالتوحيد. إنه هو ما فيش حد معاه. يعني أنا مش بصلي علشان نفسي. علشان برضو إيه الواحد لما بيصلي بيرتاح. لا أنا بصلي لي واحدة. مش بصلي علشان أي أثر آخر أنا مش بعمل العمل ده علشان ده بيعود علي بخير لا لا مش هو ده الأساس الأساس أن أنا بعمله لي وحده فبالتالي التوحيد أشرف الأعمال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وسئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ودعوة الرسل جميعا جاءت لأجل تحقيق هذا المعنى. أعبد الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبي الطاغوت كما في سورة النح. وقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. جميل. طيب العلم التوحيد علم التوحيد وتعلم هذا الأمر فوائده جمة وعظيمة. أولا الكل في حاجة ماسة لذلك فالله سبحانه وتعالى طلب منا وأمرنا أمر كل مكلف وأثناء على من يتصف بذلك ومدح من توسل به إليه ووعدهم أجر عظيمة أولا طلب منا جميعا أن نحن نحقق المعنى ده فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال قول آمنا بالله وما أنزل إلينا وقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وأثنى على من حقك ذلك قد أفلح المؤمنون وقال سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إذن أول شيء ربنا أمرنا بذلك أن نحقق هذا المعنى معنى الإيمان وتوحيده سبحانه وتعالى وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت به جميع الرسل كما قلنا وهي حق الله على عباده ففي الحديث حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هو دمعنا من معاني وتواصلوا بالحق الحق أعطي كل ذي حق حقه عارف لما أنت تحقق المعادلة دي ترتاح تماما في الدنيا مشكلتنا أننا عندناش توازن لا نعطي كل ذي حق حق فربنا ليه حق وزوجتك ليه حق وجسمك ليه حق وروحك ليه حق فحق ربنا عليك أول حق أن تعبده ولا تشرك به شيء فنتواصل جميعا كلنا مع بعضنا كده كل واحد يوصل آخر بأن يعطي كل ذي حق حق وأعظم الحقوق حق الرحمن أن تعبده ولا تشرك به شيئاً، ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان شرطا لقبول العمل، لا يرفع لك عمل ولا يقبل لك عمل بغير تحقيق ذلك. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لصاحبه. وإنه له كاتبون اللي يعمل ده اللي يعمل الصالحات بشرط تحقيق العمل إيه؟ بشرط إنه يكون على الإيمان. محقق لهذا الأمر ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعني أنا ممكن أبعيز أخرا كويس وماشي في طريق الآخرة ممتاز بس قلبي مش محقق لمعنى الإيمان كما هو يبقى الأمر يتخلف الشرط ما تحققش فأولئك كان سعيهم مشكورا ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة أنا عايز أقول لكم المعنى ده بشكل آخر في آية سورة الزمر ربنا قال ضرب الله مثلا رجلا عبد رقيق فيه شركاء متشاكسون عبد مشتري بتاع خمسة ستة اثنين ثلاثة فالعبد ده يجي السيد الأولاني يقول له تعالى روح اشتري لي كذا من السوق السيد الثاني يقول له اقعد انا عايزك اقعد في المحل دلوقتي السيد الثالث متشاكسون كل واحد عايز منه حاجة وهو قلبه متعلق بالتلاتة مش عارف يعمل لده ولا, ولا يعمل لده ولا يعمل لده ضرب الله رجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل وانت عندك خادم بتاعك اينما توجه يأتي بخير لك. كل ما تقول له حاجة يعملها لك ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل لا يعلمون ربنا بيقول برضو مش فاهمين يعني توحيد مش, مش مقدرين المعنى ده حيبقى عامل ازاي بصوا بيعلقوا عليه بعض أهل العلم بيعلق على الآية يقول ايه يضرب الله المثل العبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه وهو بينهم موزع وهو متقطع بينهم ولكل منهم فيه توجيه كل واحد بأموره بطلب ولكل منهم عليه تكليف وهو بينهم حائف لا يستقر على نهر ولا يستقيم على طريق ولا يملك أن يرضي أهوائهم مش عارف يرضيهم كلهم حيردي ده يزعل الثاني يعمل إيه أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته شوف بقى لو كان إلهين كنا عن هتبقى ازاي الحياة تبقى ماشيه ازاي واحد بيقول لك اعمل كده تعمل كده يقول لك لا ما تعملش كده ايه ده بقى لو كان الامر مشتت القلب كده ما بين اكثر من حد وده اللي بيحصل شوف كده لما الواحد يكون عنده اكثر من حد وفي منزلة واحدة وكل بيطلب منه شيء انت ليك اثنين صحاب واثنين صحاب حبيبك قوي واحد بيقول لك تعالى لي النهارده عشان انا النهارده هاعمل حفله مش عارف ايه والتاني بيقول كذا طب اعمل بقى لو سمعت ده هيزعل ده لو عملت ده هيعمل ثاني فالواحد يبقى متقطع فما بالك بالألوهية يعني ما بالك بالعبادة أصلا أنت خلقت من أجله فبيقول وعبد يملكه سيد واحد وهو يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح هل يستويان مثلا؟ لا يستويان فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين وتج وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ووضوح الطريق حلو قوي دي المعنى ده بالظبط اللي احنا مش عارفين في حياتنا النهاردة يا مسلمين نحققه لما جينا واتكلمنا في اسمه الله الصمد وقلت لكم في آخره ان احنا محتاجين يبقى لنا منهجية احنا ما عندناش ده علشان الجماعة بتعلم الإدارة بيقولوا لابد علشان توصل للنهاية لازم يبقى فيه هدف واحد لما أنا ببقى عايز انا عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده يعني أنا محتاج السنة دي إن أنا أخطط لنفسي بحيث إن أنا مثلاً هغير عربيتي وعايز كمان إن أنا أعمل مش عارف إيه وعايز أجيب شقة مثلاً في اسكندرية وعايز الأولاد أدخلهم في مدارس أفضل من دي وعايز وعايز إيه ده فأنا مش عارف أعمل دي ودي ودي ودي, ودي واجيب لها هم منين فهتلاقي نفسي مشتت بين كم هم فمش عارف إحنا كمسلمين نهاردة تيجي تسأل طلبة العلم إنت النهاردة تعمل إيه أحفظ قر� لا لا أتعلم عقيدة لا لا لا أنا مش عارف حاجة في الفقه خالص يا لا لا لك ندرس السنة طب تلاقي مشتت ما عندوش منهج فمش عارف يوصل فبيشتت ما أكتر من شيء فما بيوصلش وهكذا سائر الأمور قول للمسلمين النهاردة هدفكوا ايه هتلاقي ناس تقول هدفنا تحرير الأقص حلو قوي جميل قوي الأمة بقى كلها كل النهاردة مجيشة لتحرير الأقص وهتلاقي ناس بتقول لا إحنا هدفنا نحيي الأمة من تاني لأن الأمة غابت قوي وبعدت قوي عن منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فناس هتقولك لا نبتدي نمشيها من السكادي وناس تلتها هتقولك لا البداية مش من هنا البداية ممكن تكون بالتربيه نحنا محتاجين نتربى الأول تربية إيمانية وناس ترابعوا خمسة وستة طب شمال يمين ما عندناش واحدة اتجاه وما عندناش مرجعية النهاردة انت هتسألني في سؤال حولك كذا تروح تسأل غيري يقولك كذا انت طب مين صح ما عندناش واحدة وما عندناش النهاردة هيئة علمية يجتمع عليها المسلمين جميعا. حتيجي تتسألني أو لك روح اسأل مثلا مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر. يجي واحد تاني يقول لك لا أخذ هاي كبار العلماء في السعودية. واحد رابع يقول لك لا المجمع الفقهي في كذا. طب مين بقى؟ الوحدة. شوف لما تبقى النهاردة تحقق معنى وحدة الهدف ده. الدنيا تبقى عنا زي. شوفتوا التوحيد حلو زي؟ التوحيد في النهاية لما الناس كلها تبقى على هدف واحد. الإدارة بيقولوا أربع حاجات علشان تنجح. أول حاجة توحيد الهدف، اثنين وضوح الهدف، ثلاثة التركيز عليه، أربعة إنه يكون قابل للقياس بمعنى وأنا ماشي أبقى باوزن، أنا ماشي كده افتقال الهدف ولا لا بيقوله عشان تنجح في حياتك لازم تبقى كده. تخطف لحياتك صح لازم أعظمك هدف واحد. غير كده يحصل لك بقى ما ما يحصل لأهل الشرك اللي هم مشتت ما بين أمور. شتت الله عليه شمله. من جعل الهموم هم واحدة كفاه الله ما أهم. اللي يجعل الهموم هم واحد، هم الآخرة، سكة واحدة، هم فين؟ هنا، من كانت الدنيا همة عنده ثلاث عقوبات، أول حاجة شتت الله عليه شامل، وجعل فقره بين عينيه، طول الوقت يقول لك لسه، بصوا الناس كده في الدنيا ماشية ازاي؟ تلاقي نفسك كده تبصص للأعلى منك، فلما تبص على الأعلى منك تقول تحنا خيبين، وما تبصش على اللي تحتيك، الدنيا كده، لو قعدت تفتكر من خمس سنين أنت كنت إيه وبقيت إيه نفسك ما بيبصش للورا بيبص للفوقك أنت خلاص بقيت في مستوى معين المستوى المعين أنت مش شايف غيره فلما بيبص على الفوقك تلاقي نفسك نحن أقس غلابه فبالتالي يحس أنه هو برضو فقير حتى لو مع الملايين الممليانة جعل فقره بين عينيه وقاله بيبقى فقر النفس لأنه يلهث ربنا شبه طالب الدنيا ده كمثل الكل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يعيش طول الوقت قاعد ريقه على طول ساير عايز عايز عايز عايز فمش نافع فمن هنا شطط الله عليه شمله وإيه بقى؟ والعقوبة الثالثة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما له اعمل ما بذلك اجري جاري ولحوش في الأخ الخالص برضه حيأتيك رزق واحد مهما عمل الثاني بقى عكس دول تماما ثلاث جوائز جائزة الأولى جمع الله عليه شمل، فهو عايش مرتاح وعنده ثقانينة النفس السكينة وعندوش مشكلة خلاص، ورجع على غناه بين عينيه يقولك يا دحنا معانا ويفيد، وانت ممكن توصل عليهن برة تقول ده يعيش ازاي وهو بقى؟ الدنيا وهي رغيمة والدنيا تيجي لغاية عنده، إذن فتجمع الطاقة وتوحد الاتجاه وتوضح الطريق، أما الذي يخضع لسادة متشاكسين فمعذب. مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضى واحدا منهم فضلا عن أن يرضى الجميع وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدن لأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة وللقوة وللرزق فمش أنت اللي هترزقني ومش أنت اللي أخاف منك أنت مش بإيدك أمري فلا تخشوا الناس واخشوني خف منك ليه أنا عارف إن اللي هيدبر أمر مين؟ هو سبحانه وتعالى عشان كده السلف لما كان حد منهم مثلا يتعرض لظلم يروح عاملها كده وكيع الجراح الجراحة جاله واحد وقعد يشتم فيه ويعمل فيه راح داخل بيته ورح جايب نعلي كده وقال له اضرب وكيع بذنبه انت تسلطت علي بذنبه سعيد بن جبير دخل على الحجاج ابن يوسف سطفي راح باكي قال له انت تأثرت خايف مني قال له لا أنا بسر بكائي إننا صلتك ربنا عليا بعيبي وبذنبي إنما مش منك خالص أنت ولا لك قدرة ولا لك حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله تفكير تاني خالص إن أنا لا أرى في الكون مصرفا إلا الله خدوها قعدة لو بقت عندك بصيرة بقت عندك عين نظارة كده أنت لابسها بتقرأ بيها الدنيا لا ترى مصرفا لأحوالك وأفعالك وتصرفاتك وسكناتك وحركاتك إلا الله أنت مش قاعد القاعدة دي إلا بحكمة من الحكيم سبحانه وبتسمعش الدرس ده دلوقتي سودان هو بيوصل لك معنى ويمكن المعنى ده ما تستفيدش بيه النهاردة وممكن تستفيد بيه بعد سنين تقول يا يوم ما سمعنا التوحيد ووحدة الهدف أنا ما كنتش فاهم المعنى ده يمكن إيه الوضع؟ لا مصرف لك إلا الله ما بيصرفش أمورك إلا هو فبالتالي ما بتلحقش الأمور بحد أنت دخلت البيت لقيت مشكلة والبيت متعافرة ومراتك قاعدة بتتكلم مش عارف إيه وإيه وإيه فأنت بقاعد بقا بتفكر في حتة تانية زي ما كان يقول آه. إني لأعرف ذنبي في زوجتي ودابتي كبت العربية مش عايزة تقوم لا حول أخوة البالدة نصة مش عارف منين إيه اللي حصل ليه كده في مشكلة لأن أنا شايف المصرف الله والله مانع عني عشان في مشكلة عندي إنما مش حاوة أقول الميكانيكي ما عملهاش كويس والوضع مش عارف إيه وبعدين هي بتتكلم كده ليه هي مش عارفة نفسها دي مين ده أنا عملت لها وسويت لها كده يبقى أنت بقى بتتكلم في كده يبقى أنت لا تعرف أن المصرف والله الله كده أنت بتلحق الأمور بغيرك وإنت لا يسلط عليك غيرك إلا بذنبك فهي ما تصلتش عليك إلا بذنبك. والعربية ما تحصلش في كده لبزنبك والشغل ما بقاش مقلوب إلا بعيدك فأنت لما تفكر كده الأمور تختلف تماما أول شيء أو أهم شيء أن نحن نحقق هذا المعنى في في التوحيد فالمصدر واحد للحياة وللقوة وللرزق وللنفع وللضر وللمنح وللعطاء وتستقيم خطاه على هذا المصدر الواحد فيعلق يديه بحبل واحد ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد ويخدم سيدا واحد سبحانه وتعالى ماذا يرضيه يفعله ماذا يغضبه يتقي بذلك تتجمع طاقته وتتوحد ويعقب على هذا المثل الناطق الموحب الحمد لله الذي اختار اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة بالتوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما الظلم الشرك يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدنيا تبقى حاجة تانية. في معنى ثاني بقى يعني احنا كده خدنا التوحيد. طب أنا عايز أوصل لكم معنا أنا كنت أفكر فيه وسبحان الله عنا ليه يمكن إن دلوقتي إنه ربنا سبحانه وتعالى ما سماش نفسه الصاحب إنما صفه من صفاته لما جيز الحديث اللهم أنت الصاحب في الصفر فمقيد فما فيش من أسماء الله الصاحب لكن اسمه الواحد يقتضي الصاحب.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 لاه ومعهم أينما كانوا ثم ينبوه بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعني هو الأول ومع الباقي صح يبقى هو بيصحب عباده عندنا آية بتقول الكلام ده بتقول ايه املهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا هم لهم الهه يستطيعوا ان هم يتصرفوا او يدبروا امورهم او او تمنعهم يقدروا الالهه بتاعتهم تمنع قدري وقضائي عليهم لا يستطيعون نصر انفسهم اللي هم متخذينهم آلها دول ولا يقدروا يعملوا حاجة لا يستطيعون نصر أنفسهم بعدين قال إيه باه ولا هم منا يصحبون ودول مش حيبقوا في صحبتي آ يعني هو أنت يا رب وإحنا بنصحبك آه أنت عارف يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم العلماء قالوا الباء دي لعدة معاني منها, منها الابتداء ومنها الصحبة ومنها التبرك يعني إيه أصحب اسم الله الرحمن الرحيم في أمري يعني بسم الله في البداية يعني يا رب انا معك انا في صحبتك واخد بالك من معنى ده ولا هم منا يصحبون فانت بتصحب مين الواحد لانه الواحد فهو مع كل شيء لانه هو المتفرد فهو معك في كل حاجة تصور لما يبقى ربنا الصاحب لك في سفر الدنيا تبقى عاملة ازاي انت حاسس انه ربنا معك في كل حاجة اللي هي معنى المعية الخاصة العلماء قالوا في معيتين في معاية عمر الحفظ والرعاية والكلاء والمعاني دي كلها اللي بيحفظ بها الدنيا كلها وفي حفظ خاص يبقى دالي المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع المتقين مع الصابرين معاك حاسس ان انت مش هيضيعك قالت له الله أمرك بهذا قالت إذا لن يضيعنا راحة عاملة زي؟ فعشان كده المعنى التاني في اسمه الواحد بعد إثبات التوحيد ليه سبحانه وتعالى المعنى التاني الصحبة أن تصحب الرحمن رقم ثلاثة أن تفرده بالتشريع لما يحصل أي خلاف بيننا وبين بعض دايما هو الفصل فقال أفغير الله ابتغي حكما اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين أ مصدر التلقي واحد ومصدر التشريع واحد. أما إحنا دلوقتي إحنا مشتتين ليه؟ عشان القوانين كل قانون بده الحاجة. هيطلع حد يقول لك عايزين نعمل تعديلات مش عارف إيه قانونية ونعمل حاجة. وبعد الناس تقول لا ما هو المرجعية مش واحدة. طب ناخد من القانون الفرنساوي ولا ناخد من القانون إنجليزي ولا ناخد من قانون الفلاني؟ وبلاد المسلمين مشي بالطريقة دي والقانون ده بينفع بعض الناس وما بينفعش بعض الناس. ينفع رجال أعمال وما بينفعش غلابه وفقراء. ينفع فقراء وما ينفعش رأس ماليين. ما حنوع بقى في المهاطرات دي؟ علشان مش المصدر واحد. لما هيبقى المصدر واحد المصدر الحقيقي لكل قوانين الناس انت ترتاح لكن في الاخر خلص انت بترجع لربنا لما انت بتقعد تقول القانون ده معمول اصلا وفي ظلم وجور علينا ليه اصلا هو عاملينه محسوبية عاملينه علشان مش عارف ايه فانا مش عامشي عليه انما لما تعرف ان ده حكم الله شوفوا الناس في الضرايب والزكاة لما يعرف عقوبة الزكاة ايه ولما يعرف الضرايب ايه يبقى مش عايز يعملها وعايز يتنصل منها وعايز يقول لهم معلومات غلط صح كده؟ إنما ما ربنا هتدي له معلومات غلط وهو اللي مدهم لك فهكذا الأمر معنى الثالث إفراد الله سبحانه وتعالى بالتشريع وبالتلقي لو حققنا هذا المعنى بهذه الطريقة نكون قد وحدنا الله الواحد الأحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم